إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغطره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ثم أشهد أن لا إلهنا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد الله سبحانه وتعالى أسأله عز وجل أن يجعل لقاءنا هذا لقاء مباركا في الخير والبركة وأن يمنى سبحانه وتعالى علينا بالاستقامة على السنة إلى الممات وفي البداية أود أن أذكر شيئا يتعلق بطريقة إلقاء هذه الكلمة نتفق أولا على طريقتها إن شاء الله بالعربية موافقون إن شاء الله بالعربية semuanya dengan bahasa Arab. Ya, dari sekarang selakan. Kalau dengan bahasa Arab insyaallah banyak faedah. Hasan Mahmudin. Awalan aqul min a'zami an-ni'am allati manna Allah subhanahu wa ta'ala ala 'ibadihi أن جعلنا مسلمين وأن جعلنا من أهل السنة والجماعة وأن جعلنا من طلاب العلم ثلاث نعم هي أجل نعم الله سبحانه وتعالى على خلقه أن اختارك الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماواته فجعلك مُسْلِمًا من بين ملايين الناس ثم زادك نعمة أخرى أن جعلك من أهل السنة والجماعة من بين الفرق الضالة قديما وحديثا ثم زادك نعمة ثالثة وهي أخص أن جعلك من طلاب العلم وكلنا يعلم أهمية طلب العلم وأن صلاح الإنسان في عقيدته وعمله ومنهجه وأخلاقه لن يكون إلا بالعلم فأصل الإسلام العقيدة مبني على العلم كما قال عز وجل فعلم أنه لا إله إلا الله أمره سبحانه وتعالى بالعلم في أمر العقيدة فدل هذا على أهمية هذا الأصل طيب termasuk nikmat yang sangat mulia yang sangat tinggi ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadikan min al muslimin dan yang kedua ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadikan kita menjadi ahli sunnah wal jamaah yang pertama selamat dari bahaya agama yang sesat Allah Subhanahu wa taala memiliki kita dari bubrapa juta manusia yang bukan muslim yang kafir dan yang kedua Allah Subhanahu wa taala memiliki kita menjadikan kita al sunnah والجماعة من, من اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويوجد فائدة سيكون هذا يتحدث عن الاسم عرب تتحدث عن سبقيا علماء رحمه الله تعالى من علماء اليمن القدامى في اليوم يتحدث عن Ummah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam Terbagi tiga Ada tiga Yang masyhur dua Nabi ulama ini sebutkan tiga Yang pertama Ummatul da'wah Yang kedua Ummatul ijabah Dan yang ketiga Ummatul Ittiba' Yang pertama Ummatul Da'wah Seluruh kaum muslimin uh, Seluruh manusia Seluruh manusia Bahkan makhluk yang akil Kaum Yahudi Kaum Nasara Seluruh kaum muslimin Seluruh manusia Itu masuk di Ummatul Da'wah Yang artinya bahawa sallallahu alaihi wa sallam ajak mereka masuk ke Islam. Mendawa mereka masuk ke Islam. Yang kedua, Ummat al-Ijabah. Yang artinya, Kawum muslimin Menerima da'awa nabi sallallahu alaihi wa sallam masuk ke Islam. Yang ketiga, Lebih tinggi lagi, Yang ketiga, ummatul ittiba' yang maksudnya di sini mengikuti nabi sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam ahli sunnah wal jamaah ada verbasir ta yang mereka muslim tapi mereka tidak ikut hal sunnah muslim tatawi jaatu dalam bid'ah maka ada 3 tiga kelombok ya umat nabi alaih salam terbagi tiga dan alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita min ummatil itibar ikuti nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ni'ma yang ketiga yaitu ketika Allah subhanahu wa ta'ala mudahakan bagi kita atau menjadikan kita min tulabil ilm Semangat belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala Kerana kebaikan Aqidah atau amalan Atau akhlaq Seluruh Tidak akan bisa Kita bisa berbaiki Amalan kita, aqidahnya kita, akhlaq kita, kita Kecuali dengan Al-ilm Kedzakarah Syekhul Islam Rahimahullah wa ta'ala bin Taymiyah Rahimahullah wa ta'ala مستنبطاً من قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أن تمام النعمة وأن كمال النعمة لن تحصل إلا بأمرين اثنين أن التمام والكمال في النعمة لن تكون لعبد إلا بأمرين اثنين الأول هو العلم والثاني هو العمل وذلك من قول سبحانه وتعالى غير المغضوب عليهم وهم اليهود واليهود عليموا فلم يعملوا نحن قلنا الأولى هي العلم والثاني العمل مستنبطا هذا من قوله سبحانه وتعالى غير المغضوب عليهم فإن المغضوب عليهم اليهود علموا فلم يعملوا فليس كل من أخذ علما يمدح مطلقا إلا إذا قارنه بالعمل وهكذا في الثانية في قوله سبحانه وتعالى ولا الضالين وهم النصارى فإن النصارة فإن النصارى جهلوا وعملوا فعدم في اليهود العمل فغضب الله عليهم وعدم في النصارى العلم فظلوا فلا تكمل النعمة إلا بالعلم مع العمل فائدة للشهد والسلام من تيما رحمه الله وتعالى من سورة الفاتحة في قول سبحانه وتعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهو ينبس دكتك النعمة نعمة ينصنبرنا إذ هارس من بنيا إيدو وهل هارس من بنيا إيدو وهل Setiap kali kita dalam salat setiap hari baling sedikit 17 kali kita meminta dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayah an'amta alaihim dan nikmat ini tidak akan dikatakan nikmat kecuali mengenai dua sifat yang pertama al ilm العمل صفتان متلازمتان وتعالى غير المغضوب عليهم المغضوب عليهم يهودي مرئ كام من علم يعرفونه كما يعرفون ابنائه mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah rasul dari Allah Subhanahu wa taala mempunyai ilmu Tapi mereka tidak mengamalkan ilmunya mereka yang kedua walad dalin itu kemana arah ana saraini mereka beramal tapi tambah ilmu maka ketika orang mempunyai ilmu tidak mengamalkan ilmunya ما كذيا ميري قوم يهودي كما جاء عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى دن siapa yang beramal tanpa ilmu dia mirip kaum nassara maka umat bagi orang muslim bangun atas dua hal al-ilm dan من علمائنا ففي شبههم باليهود ومن ظل من عبادنا في شبههم بالنصارى مكا إني تكا نعمة ينساعة بنتين مجي تكا تكا الله سبحانه وتعالى مميلي كيتا مجاري كيتا مسلم والأهل السنة والجماعة والطلاب العلم الشرعي Mungkin fi hadhihi al-lailah saya mungkin akan sampaikan beberapa faedah yang insyaallah penting bagi kita yang dibutuhkan seluruh kaum muslimin abalaqiyarus sunnah wal jamaah yang membutuhkan faedah ini Ustaz sebelum murid Dan membutuhkan Sayyidah ini Yang besar atau yang kecil Laki-laki Atau perempuan Sangat penting untuk da'awanya kita Jadi kita ingin insyaAllah Da'awak kita selamat Dari beberapa masalah Dari <tuh> الأولى كما طلب مني ذلك أن أتكلم عن موضوع الأخوة الأخوة أيها الأخوة من أعظم ركائز هذا الدين ومن أجل صفات المسلمين وأخص خصائص أوليائه المتقين ولأجل هذا فإن الله سبحانه وتعالى اهتم بها في كتابه وقد رأى نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سنته وعمله فكان من أوائل ما عمله صلى الله عليه وآله وسلم بعد هجرته للمدينة أن آخى بين المهاجرين والأنصار بل آخى بين الأوس والخزرج فمن نور في تفسير الآيات المتعلقة بهذه ال... بهذا المنوع وجد كلام العلم في هذه المسائل آخى بين المهاجرين والأنصار والمهاجرون من قريش والأنصار من الأوس والخزرج يمانيون فدل هذا على أن الأخوة في الدين تتجاوز جميع القبائل بمعنى أن الأخوة في الدين لا يمنعها مانع أن فلاناً من قبيلة تختلف عن القبيل الأخرى ولا أنه من بلد يختلف عن البلد الآخر أو أنه عربي وهذا عجمي أو هذا أسود وهذا أبيض وآخر صلى الله عليه وسلم بين الأنصار بين الأوس والخجر فقد كانت الحروب بينهم Di senawatin tawilah dhakar ba'duhum anna ha an mia sana fa'akha bainahum sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yang bertama yang saya musampaikan disini yang terkait tentang al-ukhubah al-ukhubah filahi subhanahu wa ta'ala Alufuwa fi subhanahu wa ta'ala termasuk hal yang penting di agama Allah subhanahu wa ta'ala ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hijrah dari Makkah ke Madinah maka termasuk amalan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallam yang beliau lakukan yaitu almu'akhah بين المهاجرين لأن ترى قوم مهاجرين دان أنصار دان بين الأنصار لأن ترى أنصار أنصار أداله دو قبيلة قبيلة الأوس والخزرج من جديد أموريك صداره وهو في الله سبحانه وتعالى Badahal Al-muhajirun dari Quraisy dari suku lain dari daerah lain wal anshar min al asalnya mereka dari Yaman tatabi di agama Allah Subhanahu wa taala semua bisa menjadi ukhuwah jadi ukhuwah Walau pun dari suku lain, atau dari daerah lain, dari negara lain, atau orang ini dari Arab, yang lain bukan dari Arab, atau putih, atau hitam, kaya, atau miskin, tetablah menjadi ukhuwah. In Allah subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk hal yang paling pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan ketika hijrah ke Madinah, al-ukhuwah. Dan ini menjelaskan pentingnya dasar ini di agama Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah Subhanahu wa taala di kitab-Nya al-Karim, "Wa allafa baina qulubihi. Lau ma fil ardi jami'an ma allaft baina qulubihim, walakin Allah allafa bainahum." Wa allafa baina لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم. ما ألفت بين قلوبه ولكن الله ألف بينه فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه هو عز وجل هو من جمع بين قلوب المسلمين فألف بينهم وآخى بينهم ثم أخبر سبحانه وتعالى أنك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لو أنفقت ما في الأرض جميعا من مال من ذهب وفضة من كل ما في وجه هذه الأرض ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينه وهذا يدلوا أو نستفيد من هذه الآية أولا أن التأليف بين قلوب المسلمين من أجل نعم الله سبحانه وتعالى على عباده وثانيا أن المؤلف بين قلوب المسلمين والله سبحانه وتعالى فمهما بدل الإنسان من المناصب والأموال وما بدل من ذلك فلن يحصل التأليف إلا إذا شاءه الله سبحانه وتعالى هذه الآية الأولى أخبر سبحانه وتعالى أنه ألف بين قلوبه وألف بين قلوبه ومعناها العام أو الله سبحانه وتعالى من ستوكان هاتي قوم مسلمين جن ketika engkau yang Muhammad SAW ingin mensatukan kaum muslimin dan engkau memberikan infaqan apa yang di muka bumi ini untuk mensatukan kaum muslimin tidak akan bisa syahidnya disini bahawa termasuk ni'mat yang besar ketika kaum muslimin menjadi ukhwah الله سبحانه وتعالى ان في الله سبحانه وتعالى tidak akan didapatkan kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala maka kita berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua ikhwah fillah subhanahu وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَا الآية فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية آمراً عباده أن يعتصموا بحبله واعتصموا بحبل الله وحبل الله عز وجل كما في التفسير جاء على ستة معاني أشهرها أن هذا الحبل, الحبل الله هو كتاب الله سبحانه وتعالى وهذا تفسير لابن مسعود رضي الله عنه وارضاه والثاني أن الحبل هذا حبل الله هو الجماعة ويروى كذلك عن ابن مسعود والثالث أنه الدين وهو تفسير ابن عباس رضي الله عنه وارضاه والرابع هو الإسلام وهو تفسير لابن زيت هذه أربعة حبل الله سبحانه وتعالى هو دينه هو كتابه هو سنة نبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الإسلام كل هذه التفسير كما في أصول التفسير تفسير بالمثال fa laisa bainaha tanaqud wal kullu sahih wa'tashimu bihablillah amarallahu subhanahu wa ta'ala bi'i'tisam dengan hablillah Allah subhanahu wa ta'ala hablullah ada nimah ada enam makna dalam at tafsir yang pertama كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن ليني تفسير نيائب المسعود الثاني حبل الله هو الجماعة جماعة مسلمين وهذا تفسير المسعود كذلك والثالث حبل الله هو الدين وهو تفسير ابن عباس والرابع حبل الله والاسلام وتفسير ابن زيد رضي الله تعالى عنه وارضاهم دن سموا تفسيرني ارثيا سما حبل الله اجمع الله سبحانه وتعالى كتابي الله سبحانه وتعالى سنة النبي صلى الله عليه والشاهد في قولي سبحانه وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءاً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً كنتم أعداء واذكروا نعمة الله عليكم إن أطلق نعمة الله سبحانه وتعالى بكاليان إذ كنتم أعداء باو كان ليندولوا لمسا جاهلية كان لينبرموسه أنترى al sekitar 140 tahun a'da bermusuh a'da'a fa Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan hati kalian fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana subhanahu wa ta'ala وهذا يفيدنا كما قاله علماء التفسير ومنهم السعدي رحمه الله وغيره أن من أعظم أسباب الاجتماع والاعتصام بحب الله سبحانه وتعالى وعدم التفرق هو لخوة في الله عز وجل أن من أعظم أسباب الاجتماع وعدم التفرق في الدين هو لخوة وَهَدِهِ الْمَسَلَا نَحْتَاجُهَا جَمِيعًا نَحْنُ أَهْلُ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَلُخُوَّةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ الْإِمَامُ السَّعْدِ رَحِمَهُ وَاللَّهِ وَتَعَالَ dan yang lain mengambil faydah dari ayat ini bahwa termasuk sebab besar yang menjadikan kita atas sunnah dan kita tidak akan pecah yaitu ukhuwah في الله سبحانه وتعالى كذا وجودك أن أخوة دعان كتا أهل السنة والجماعة كرن الله سبحانه وتعالى وانظر في قوله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية جاء بإسلوب الحصر والقصر إنما المؤمنون إخوة وهذا يدل على أن المؤمن بمجرد إيمانه الصحيح هو أخ لأخيه المؤمن أن المؤمن بإيمانه الصحيح أخ لأخيه المؤمن ومن تدبر في هذه الآية وجد أن فيها فوعد الأولى من هذه الفوائد أن الله سبحانه وتعالى جعل الإيمان أن المؤمن أخ لأخيه المؤمن بمجرد إيمانه الصحيف لا يحتاج إلى زيادة على ذلك والإيمان الصحيح الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبرسوله توحيد الله سبحانه وتعالى وتوحيد رسوله بالمتابعة لا شك في ذلك على نهج الصحابة رضي الله تعالى عنه مرضاه فبمجرد أنك مسلم فأنت أخ لأخيك المسلم لا يمنعك من ذلك كما قلنا أن يمانعه La 'irq, la dawlah, la qabilah, la laun wa la syai'. Fa anta mu'min, fa anta akhuya akhika al-mu'min. Fa'id yang pertama yang kita bisa ambil dari ayat ini bahwa seorang mukmin, iman yang benar dia mestinya dia harusnya sudah saudara dengan mukmin yang lain. Dia mukmin, iman yang benar Dia sudah saudara dengan mukmin yang lain. Dia dibutuhkan tambahan lagi. Dia dibutuhkan hizbiyah. Sudah mukmin iman yang benar iman dengan Allah Subhanahu wa taala, iman dengan Rasul-Nya, ittiba'an Nabi alaihi salam. Maka dia sudah mukmin, sudah saudara dengan mukmin yang lain. Wali ajli hadha inna Allah akkad biqauli inna ma الثاني من الفوائد في هذه الآية أن الأخوة هذه الإيمانية مع قوتها وصلابتها لربما دخل فيها داخل لربما وجد فيها شيء يعكر صفوها للأخوة فربما وقع أحدهم في خطأ أو في زلل ولهذا أيها الأخ السني أخوك المسلم ليس بملك من الملائكة يخطئ كما أنك تخطئ ومن الأفهام الخاطئة للأخوة أن تطلب أخاً كملك لا يخطئ ولا يصيف أو عفوا لا يخطئ وهذا خطأ قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله و تعالى في كتاب الفرقان أن الولاية والتقوى التقوى والولاية ليس معنى التقوى والولاية أن لا يقع في خطأ أو معصية لأن العصمة إنما خاصة بالأنبياء والملائكة فمهما كان من أخيك المسلم من صلاح وخير وتقوى وورع فربما استزل له الشيطان فوقع في معصية أو مخالفة أو خطأ فليس معنى ذلك أن هذه الأخوة تنقطع فهذه إنك Yang bisa diambil dari ayat ini dan faedah ini sangat penting bagi kita bahwa uhuwa ini uhuwa fillah, bukan artinya dua-duanya ini yang menjadi uhuwa, tidak boleh sama sekali salah. Karena yang terjaga dari kesalahan yaitu hanya al anbiya bar nabiy tal malaikah maka jangan kita meminta ah harusnya seperti malaikat tidak bersalah bagaimana saudaramu dia baik dia saleh tapi bisa jadi ada waktu yang dia lemah ya jatuh ke dalam dosa dalam maksiat Jalas ini Maka jangan kita langsung Kukuhwa ini kita putuskan Jalas ini insyaallah Ibn Jami Sebutkan orang yang bertakwa Atau waliya Allah Bukan artinya waliya Allah Dia tidak sama sekali salah Ya Bukan ertinya waliya Allah Dia tidak sama sekali salah Karena kalau kita katakan seperti itu Berarti dia sudah kita angkatkan Menjadi nabi atau malaikat إنسانا تبنتين بكيتا هذه فايدة مهمة نحتاجها في التعامل مع إخوائنا وأنا أذكرها باختصار الفايد الثالثة فايدة كثيرة كان مقواتك كدوة أن الله سبحانه وتعالى أمر بالإصلاح وهذا يدل على وقوع الخطأ والزلل فلهذا أمر سبحانه وتعالى بالإصلاح faqala fa'aslihu bilfa' fa'nusrih fil musalaha wal islahi bainan nas sayda yang ketiga dan muquatkan ini sayda yang kedua yaitu bahwa ketika ada kesalahan ya ada sayatan yang menjadikan dua saudara ini punya masalah maka segera kitabah islah ya إصلاح كانت أنا مرأي كدوين فأصلحوا برشب أصلح كما أدى كان إصلاح أنترى دوى صدارة إني فايدة وهذه الفوائد وغيرها تنظرها في كتب التفسير لكنني أردت الاختصار في ذكر هذه الفوائد كذلك ربما يقال أنه ليس كل خلاف يوجب التفرق ليس كل خلاف يوجب التفرق وهذا في هذه الآية أنهم مع وجود الخلاف بينهم أمرنا بالإصلاح بينهم ومما يؤكد هذا أن الله سبحانه وتعالى ذكر الأخوة في باب غريب في باب القتل وقصاص فقال سبحانه وتعالى أيها الناد من كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنتى بالأنتى فمن عفي له من أخيه شيء فمع أن الأمر هذا وقع فيه قتل Ama Ya faedah yang keempat yaitu tidak semua kesalahan yang mengharuskan kita Thermaan, putus sahabat. Kita lihat bagaimana sikapnya sirah-sirah para sahabat Nabi alaihi salam, para tabi'in, ulama. Tidak semua kesalahan yang mengharuskan kita putus ukhuwah. Dan saya berikan contoh Allah Subhanahu wa taala menamakan atau memberikan nama ukhuwah di masalah yang sangat kita bisa katakan aneh ketika ada orang membunuh saudara maksudnya membunuh misalnya saudara kita Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-Nya menganjurkan kita apa? memaafkan dia man'ufiya lahu min akhi badahal dia membunuh saudara saya tapi masih Allah Subhanahu wa taala menamakan dia akhuhu badahal masalah berarti ya berarti tidak semua kesalahan yang mengharuskan kita putus kita harus mempunyai yah jangan sampai kita mempunyai pikiran khawarij ketika ada diantara kita berdosa dosa besar maka mereka abah mentaksirkan dia keluarkan ini dari agama islam dan jangan juga mempunyai sikap seperti ikhwan muslimin siapapun yang abah masuk di kelompok yang mereka hizubnya mereka dianggap ah ikhwan muslimin walau dia orang nasarah ada termasuk abah Bosnya mereka orang Nasara Akbat. Mereka mengatakan itu ikhwan kita. Padahal dia Nasara. Apa sebabnya? Karena mereka menganggap siapa yang masuk di kelompok mereka sudah ah. Nahnu wasat. La ifrat wa la tafriat. Alahu fi Allah subhanahu wa ta'ala ya walhibah. في الدنيا والآخرة ألوهوة الله عز وجل لا تنقطع في الدنيا والآخرة فإن ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل ما كان لله سبحانه وتعالى دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل هذه الأخوة في الدين تدوم في الدنيا والآخرة فانظر في قوله سبحانه وتعالى في أمر الأخوة في الدين في الآخرة في قوله سبحانه وتعالى لا بعضهم ما ي其實 لبعض العدو إلا المتقين بعضهم لبعض العدو إلا المتقين فدل على أن الأخوة في الدين لا تنقطع ولا تزول حتى في القيامة وعند الله سبحانه وتعالى وانظر للعكس تجد أن الأخوة في غير الله في غير الدين ولو كانت أخوة من النسب من الأبي والأم تنقطع وتزول في الآخرة كما في قوله سبحانه وتعالى فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تساءل فلا أنساب بينهم يقول سبحانه وتعالى يوم يفر من من أخيه يفر من أخيه وهو في أجام الله سبحانه وتعالى تدعى أن بطس في الدنيا أو في آخرة تنتهي في الله سبحانه وتعالى تدعى أن في هذه القيامة سلوره الإخلاء Al-akhillah Al-akhillah Al-akhillah Tingkatan yang paling tinggi Dalam mahabbah Ya Mahabbah Atau cinta Dalam bahasa Arab Ada 10 tingkatan Yang terakhir Namanya Al-akhillah Allah SWT ala sebutkan bahwa Al-akhillah Yang tingkatannya tinggi Mahabbah ini yani, Nanti di hari kiamat Akan apa? Akan utus Mahabbahnya mereka Bahkan akan menjadi musuh Bukan hanya putus saja Menjadi musuh Adu Kecuali orang yang bertakwa Kecuali mahabbah Karena Allah subhanahu wa ta'ala Bertakwa Mahabbah di dunia Dan di akhirat Karena Allah tidak akan putus Jelas ini ya. Yang kebaliknya Mahabbah karena bukan karna Allah subhanahu wa ta'ala jelas akan terputus di akhirat sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan bahwa nani di hari kiamat putus mahabatnya seluruh kaum yang mereka ni mahabat atau cinta bukan karna Allah subhanahu wa ta'ala sa'idha so, nifat suri fa la ansaba la ansab tidak ada panasab hubungan keluarga yeah. ayah sama anak, saudara sama saudara dari ayah dan ibu sendiri itu di hari kiamat apa? tidak ada guna. tidak ada nasab, putus. Yang saudaramu sendiri dari ayahmu dari ibumu di hari kiamat putus. Dan di ayat kedua, Hari kiamat, yafir, akan lari orang Dari siapa? Akhi dari sudara anya sindiri. Maka jalas bantinnya ukuwa nirmatnya ukuwa fi Allah subhanahu wa ta'ala di dunya dan di akhirat. Rasal subhanahu wa ta'ala li min min man yatahab subhanahu wa ta'ala. Hadehi baadu alayat. Nantakal ila baadu nusus fi ssunnah. لننظر ما قرره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته نسبة جنآيات دلال القرآن كتابة أمام بالبرابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المسل أخوة فمن ذلك مثلا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعر رضي الله عنه وعنه وأرضاه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا فانظر إلى هذا التشبيه الجميل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان الأخوة في الله عز وجل شبهها بالبنيان والبنيان لن يتماسك ولن يقوم إلا بالترابط كل حجر مع الحجر الآخر فإذا وجد الترابط قام البنيان وهذا غاية في البيان وغاية في الإضاحة من صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أوضحها صلى الله عليه وسلم بالقول فقال كالبنيان يشد بعض بعضا وأوضحها بالفعل فشبك بين أصابعه قولا وفعلا لتوكيد أهمية الأخوة دعنا حديث مخارع مسلم قال النبي للسلام Yaqul al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan Bahwa mu'min Dengan mu'min yang lain Seperti bunyan, seperti bangunan Ya syuddu ba'duhu Dalam hadith ini Nabi SAW Jelaskan Bagaimana hubungan orang muslim mukmin sama mukmin yang lain Seperti bunyan, bangunan Dan bangunan Tidak akan apa? Terjadi, tidak akan besar Kecuali apa? batu dengan batu yang lain kuat apa? kuat lain, ya, kuat maka begitu lah akhubah fillahir subhanahu wa ta'ala wal-Nabi SAW bakkat aw akkada hada bil qawl dengan ucapan bahawa seperti bunyan dan dengan amalan di akhir hadis bahawa syabaka bayna asabi'ihi ini menjelaskan bahawa akhubah dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala sangat kuat. Ya, agama kita, dakwahnya kita, dakwahul sunnah wal jamaah akan menjadi kuat jika ada diantara kita ba'uquwah billah subhanahu wa taala. Jika tidak ada ukhuwah, maka tidak akan membesar dakwah kita. Seperti bunian bangunan. Batu jauh dengan batu yang jauh tidak akan menjadi apa? tembok, ya. Tidak akan menjadi rumah. Sabr itu dakwah kita. Jika kita ada di antara kita permusuhan, tidak suka sama yang lain, jala ta'aun, maka bagaimana Islam? Bagaimana dakwahnya kita akan menjadi dakwah yang kuat? Apalagi di zaman sekarang banyak musuh-musuh dakwah. Ya kan? Dan jangan sampai kita kadang memusuhi temannya kita. Ya? lebih daripada musuhnya dakwah. Jelas? Temunya kita yang bagaimana? Walaupun dia salah, tapi masih dia sunnah. Masih dia sunnah. Dia salah. Ya. Jangan sampai kita musuhi dia dan kita tinggalkan apa? Musuhnya dakwah. Banyak musuh dakwah yang kita harus musuhi. Mungkin ada musuh di antara kita sendiri, syakhsiyyah namanya. Ya. Jangan sampai kita musuhi dia و تتركوا هذا حديث الأول الثاني من احاديث صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فيما رواه مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو حديث طويل قال لا تحاسد ولا تناجوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا وكونوا عباد الله اخوان المسلم اخو المسلم التقوى هنا اتقوها هنا بحسب بحسب مرئ من شر ان يحقر اخا المسلم أن يحقر أخاه المسلم الحديث كن المسلم المسلم حرام دمه وماله وعظه رواه الإمام مسلم. هذا الحديث العظيم الجليل بيّن فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أسبابا تزيد الأخوة ثم أمر صلى الله عليه وآله وسلم بالأخوة واختصار ما يقال فيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أو نهانا عن التحاسد الحسد والحسد هو تمني زوال النعمة ونعلم أن الحسد من أخطر أمراض القلب فإن الكثير من ممن ضلوا وزاغوا وانحرفوا بل وكفروا كفروا بالله سبحانه وتعالى كان بسببه الحسد فانظر إلى إبليس لعنه الله وانظر كذلك إلى أبي جهل وانظر كذلك إلى ما قصه الله سبحانه وتعالى من قصة ابن آدم وكثير من ذلك فالحسد التمن زوال النعمة فنهان صلى الله عليه وسلم عن الحسد ولا توسع في معناه الثاني نهان عن التناجش والتناجش نوع من أنواع البيوع المحرمة وهو أن يأتي إنسان إلى سوق فيرفع من سعر السلعة وهو لا يبغي أن اشتريها حتى يرتفع سعرها وهذا قد يكون باتفاق مع البائع فيه غش وخداع فنهانا صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولا فباغض نهانا عن التباغض والبغضاء هي الحالقة فساد دات البين كما قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هرير عن الترمدي فساد دات البين والحسد هي الحالقة كذلك عن الزبير بالعوام أما التدابر فوأن يعطي الشخص الآخر دبره جاء ليكلمه فتركه وعطاه دبره أعرض عنه الشاهد في هذه النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن فعل هذه الأشياء لأنها سبب لإزالة أخوة فما ذكر البيع على بيع بعض دلم حديثني حديثة بهريرة في الصحيح المسلم النبي صلى الله عليه وسلم لا رانكتا أدب ربا رانكتا ينسمو هل سبب أكملان كان أخوة Yang Pertama Al-Tahasud, Hasad Sifatnya Hasad Sifat Al-Hasad Dan Sifat Hasad ini Dosa Hati Dosa Hati Dan Dasarnya Dosa Hati Lebih Barah Lebih Bahaya Daripada Dosa Anggota Badan Lebih Bahaya Ketika Hati Rusak Pasti Anggota Badan Rusak maka yang bahaya dosa-dosa hati al-hasad wal-kibir wal-ujub wagaidih yeah. iblis la'anahullah apa sebabnya dia ila'anah karena hasad ana khairun min khalaqtani min nar ini In yang pertama Yang kedua riga ringkas, at-tanajus. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kita melakukan sifat tanajus. Tanajus ini dengan bayar shira, jual beli. Ketika datang ke pasar, ke tambak yang menjual barang, misalnya jual mobil, jual motor. Kira ingin beli mobil itu. Ya, cuma dia sengaja menambahkan harga. Apa namanya Ustaz? Semua orang ini siapa yang kasih harga yang tinggi dia ambil. Ya. Baik, maka ada orang datang ini dia sengaja menambah harga. Saya beli dengan 300. Ada 310, dia nambah lagi terus 20. Padahal dia tidak mau beli barang itu. Hanya ingin apa? Menaikkan harganya barang itu. Bisa jadi ini dia sepakat dengan yang punya barang atau dia lihat yang mau beli ini orangnya dia suka. Ya, syahidnya di sini bahwa hal ini merusak ukhuwah. At-tanajus, at-tabaghud, benci, ya, misalnya melarang kita bah membenci muslimin dengan tambah sebab yang syar'i yang benar. Waif, wat-tadabur, wal bay 'ala bai' akhihil muslim. Nabi sallallahu alaihi bersabda di sini Al muslim akhul muslim awakunu 'ibadallah ikhwana jadilah hamba ya Allah ikhwana sudara jadi apa hamba Allah sudara karena Allah Subhanahu wa ta'ala al muslim akhul muslim aw muslim sudara muslim shahidnya di sini dalam hadis ini bahwa ada beberapa hal yang bisa menjadi sebab hilangnya ukhuwah dan Ketika kita lihat di bab al-buyu' jual beli banyaknya jual beli yang haram kembalinya dasarnya apa? Kembali ya ke hal-hal jenis jual beli yang akan memunculkan fitnah atau bincian antara kaum muslimin. Banyakkal. Ya. Banyak hal-hal yang Allah haramkan biasanya haramkan dalam jual beli apa sebabnya? Karena hal itu akan memunculkan apa? fitnah atau bincang antara kaum muslimin. Ini bukti kuat ya bahwa ukhuwah sangat penting di agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun yang akan memunculkan fitnah, memunculkan apa? benci terhadap muslimin, maka dilarang. Bahkan dengan masalah nikah, ya, an yakhthib ala khithbati akhi muslim ketika ada orang sudah abah, sudah melamar ya. mala mana khawat maka tidak boleh ada yang lain yang maju sampai memang mengetahui bahwa sudah ditolak misyani atau dia mundur apa sebab karena hal ini akan menunjukkan apa bencian antara dua orang ini baik shahihnya ada dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita hal-hal yang memunculkan uh, fitnah atau bencian antara قوم مسلمين هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان كبدا كتب جديد إخوان في الله سبحانه وتعالى وهكذا فيما جاء في صحيح مسلم كذلك من حديث أبي هرية رب الله تعالى عنه وارضاء النبي صلى الله عليه قال والذي نفس بيده لن تدخلوا جنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا ولا تحبوا حتى ولا تحب حتى تؤمنوا لمن حتى تحبوا أنا أدلكم على شيء إذا فعلتموه حاببتم أفشوا السلامة Bainakum Afshus Salah Bainakum Hadis ini Nabi Allah S.A.M. jelaskan bahwa tidak akan Kalian masuk surga Kecuali ketika Mencintai saudara kalian saudara muslim Dan Nabi Allah S.A.M. memberikan cara atau kunci Bagaimana kita bisa bah, Akan Suka cinta kepada saudara muslim yaitu abah sebarkan As-salam Syahidnya Kita abah Gantung kita masuk ke surga Dengan iman دان إيمان دينابه من جدي سدارة تحابو تنتا كبدا مسلم كبدا مؤمن ينمؤمن بالله سبحانه وتعالى على الإيمان الصحيح طيب هناك نصص كثيرة ولكن لعل ما قد ذكرت لكم كافي في بياني أهمية الأخوة فإن الأخوة في الله كما قلنا من أعظم أسباب قوة المسلمين قبل ذلك الأخوة عبادة لله سبحانه وتعالى عظيمة أن الله أمر بها عز وجل وكذلك من ثمار الأخوة أن الأخوة سبب لمحبة الله سبحانه وتعالى للعبد كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى في مسلم أن رجلاً حرج. ليزور أخا له في الله فأرسل الله له ملكا في ناحية الطريق بيون الحديث فسأله لماذا تزور هذا الشخص هل لك من نعمة ربها عليه فقال لا إلا أن في الله وكما قال فقال فأنا رسول من الله أن الله يحبك فهو ترمسك بوهي أخوة برطمكالي أخوة عباده. أخوة سبقي عبادة Yang kedua Bahawa sebabnya Akan Allah subhanahu wa ta'ala Mencintai kita Ketika kita mencintai Muslim Mencintai saudara Muslim kerana Allah Subhanahu wa ta'ala Dalilnya harif Muslim Bahawa ada seorang Di zaman dulu Bergi ke kambung lain, ke karya Kambung lain pergi jauh Maka Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus kepadanya ke dia Kedua Malaikat maka malaikat bertanya kepada orang ini, "Untuk apa kamu pergi jauh ke sana?" Kata orang ini, "Saya untuk mau ziarah ahli lah. Apakah kamu punya nikmah tarbuhah alaihi?" Maksudnya di sini ini nikmah tarbuhah alaihi, apakah kamu mengurus sesuatu di sana apakah dia keluargamu atau anakmu mengurus ada enggak hal-hal dunia?" Maka kata orang ini, "Tidak karena Allah Subhanahu wa taala." Maka malaikat berkata kepada orang ini, saya utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah mencintai hmm. ya, mencintai hadith rawahum muslim <coughs> wa la'allahu minhita biho ya rata ta'ala anu wa ta'ala ini termasuk apa? buahnya ukhuwah kema qala muqayyim rahimu Allah wa ta'ala leh sasyan antuhib lakinda shana antuhad leh sasyan antuhib lakinda shana antuhad bukan pentingnya kamu mencinta Allah yang lebih penting lagi, lebih besar Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai mu, ya, akan insyaallah Allah akan mencintai hamba-Nya. Tayib, al-ukhuwah, sebagaimana qulna, sebab dari asbabi tamasuk lil muslimin wa ta'awun فيما بينهم wa tanasuh. Kama qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam: "Ansur haqqan zaliman aw madhluman akhaka." Samahu akhan. Akhaka zaliman aw madhluman shay' الشاعر في هذا, في هذا الحديث انصر خاك ظالماً أو مظلوماً ففيه التعاون إذا كان مظلوم وفيه التناصح إذا كان ظالم فالأخوة من أسبابي التناصح ذلك الحديثني انصر خاك ظالماً أو مظلوماً أتى ترمسك بأبوه يا أخوة أتى المنجلك أنت لك تعاون تعاون, تعاون سواء كان تعاون للمسألة دنيا تعاون للمسألة آخرة dan akan memunculkan darah kita tanasuh ya nasiha dalam hadith unsurahaka zaliman au mazluman ertinya menolong kamu sudaramu ketika dia zalim atau mazlum dia mendalimi orang atau dia abamadlum maksudnya abamad zalim dalam hadith ini dijelaskan zalim temna'ahu an zulmih menjaga dia agar dia tidak abamadhalim yang lain syahidnya ukuwah kita akan menolong saudara kita ketika dia dizalimi atau ketika menasihati orang saudara kita ketika dia ingin menzalimi orang lain apa sebabnya karena ukhuwah billahi subhanahu wa ta'ala ya dan ini faedah bahwa walau pun ada ikhwan kita ingin menzalimi orang lain bukan kita lepas tangan tetap dia saudara kita akhaka jangan sampai menamakan ah akhaka tetap saudara kita dan membutuhkan apa membutuhkan membutuhkan nasihat طيب وهناك كثير من ثمار الأخوة وأختم بهذا أن من أعظم أسباب إزالة الأخوة لله سبحانه وتعالى أسباب كثيرة منها وأصلها هو الشيطان الشيطان لا يحب الأخوة ولا يفرح جمواخات المسلم لأخيه المسلم كما صح في صحيح المسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه والله في قول النبي السلام إن الشيطان قد أيسى أن يعبده مصلون في صلى الله عليه وآله وسلم بينهم فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الشيطان يسعى إلى التحريش الشيطان يسعى إلى إيجاد الشحناء والبغضاء والتدابر فيسعى إلى كل سبيل يسبب التفرق في. الأخوة كذلك من أعظم أسباب زوال الأخوة اللسان وما أدراك من اللسان الغيبة والنميمة نقن الكلام نسأل الله العفو والعافية ودل <تصفيق> في هذا كثيرة منها في قوله سبحانه وتعالى همز اللمزة. همزة اللمزة فإنها تكون باللسان الهمزة واللمزة ذكرها العلم رحمه الله وتعالى الفرض أن الهمزة تكون باللسان والهمزة تكون بالفعال فالشاهد اللسان سبب عظيم من أسباب زوال الأخوة قد ذكر الإمام المعلمي رحمه الله تعالى في التنكيل ذكر أن من أوسع أو دية الباطل أو قال رحمه الله تعالى كلام آخر قال أشد الورع ما كان في اللسان أشد الورع ما كان في اللسان طيب إلى هنا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد نفعتكم بهذه الفوائد وما كان من نقص فمني من الشيطان وأسأل الله سبحانه وتعالى مبارك لي ولكم وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك الله بحمدك تستفرك تبعليك السلام عليكم